On birinci cüz, iki yüz birinci sayfa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أصباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعريضوا عنهم فاعريضوا عنهم إنهم رجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم تر الله عنهم فإن تر عنهم فإن الله لا ير الله عن القوم الفاسقين العرب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلم أحد ما أنزل الله على عليم حكيم ومن الأعراب أي من يتخذ ما ينفق ما غرمه ويتربس بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعرام من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عيد الله وصلوات الرسول لا إنها قربة لهم سيد أهلهم الله في رحمته إن الله وفُر الرحيم والسامقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعدلهم جنات تجري تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا يذن بهم خلذوا عمل الصالح وآخر سيئاً عسى الله أن يتب عليهم إن الله غفور رحيم. أخذ من أموالهم صدغة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكل لهم الله سميع عليم ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصنغات وأن الله هو التواب الرحيم وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون ورجون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخاذوا مسجدا غيرارا وكفرا وتفرغا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لا كاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحب أن يتظهر والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف في جرف هاري فانهر به في نار والله لا يهدي الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآميرون بالمعروف والناهون علم المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم وَمَا كَانَ سِرُّ وَفَاءِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وما كان الله ليضلق من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله لهم ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من أدون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأمصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعدما كاد يزيع قلوب فرق منهم ثم تابعيهم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا واغت عليهم الأرض مما رحمت واغت عليهم أنفسهم ظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تابع عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يضعون مرض أن يغيظوا الكفار أطيئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدوين النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يغيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا فلو لا نفر من كل فرقة منهم ضائفة ليتفقهوا في الدين طائفة ليتفقه في الدين وليغذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واللي يجدفكم غل الله واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أُنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم رغون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما توهم كافرون أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يدرون ولاهم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. هل يراكم من أحد ثم صرفوا؟ صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. لغد جاءكم رسول من أخسكم عزيز عليهم عرفتم حريصا عليكم من المؤمنين رأو الرحيم. فإذا تولف قل حسبي الله لا إله لا إلا إله عليه توكنت وهو رب العرش العظيم ayım um, sahiffe so, hey, بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر لا تلك آية الكتاب الحكيم كان الناس علم أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس واشير الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قول كافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيامها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إلا إذنه ذلكم وربكم فعمدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده لأجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصل الآيات من مِنْ عَلَمٍ إِنَّ فِي خَلْقِنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ إن يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الحياة الدنيا واضمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهما للحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم من الخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا رجون لقاءنا في طوينهم يعملون وإذا مس الإنسان الغر دعانا لجنبه أو ضاعبا أو قائما فلما كشفنا عنه غره مرك إِلَى ضُرٍّ يدعنا إلى غر مسه كذلك كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ كانوا لِلْمُسْرِفِينَ كذلك كَانُوا للمسرفين ما كانوا يعملون, يعملون. ولقد أهلكنا الغرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزل قوم ثم في الأرض من بعدهم للا نظر تعملون وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ مَا يَتَنَزَّلُ بَيَّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُمِنُّ قُرْآنًا غَيْرَ هَٰذَا ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ آيَةِ رَبِّي ۚ إِنْ أَتْمَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ شَاءَ اللَّهُ مَا تْلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ولا المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يفعهم يقولون هؤلاء شفاعنا عند الله ألا تنبيون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمّة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سمعت من الرب كلا قويا بينهم فيما فيه يختلف ويقولون لولا أنزل عليه آية من الرب فقل إنما الغيب لله فاتضروا إني معك من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد الغرى مستتم إذا لهم مكرون في آيتنا قل له أسرع مكر إن رسلنا يكتبون, يكتبون ما تمكرون والذي يسير في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك جنا بِهِمْ قيمةمافرحهم بها جاءت هاريح عاصف جاءهم الموجين كل ما كان وظن أنههم ضهم الله مخلص صناه الدين لا أن جيتنا من هذه لن يكون النشاكلين فما أننجهم إذاهم ييمون في الأ غيد الحق يا الناس إنما ماغكم على أنفسسكم تعا حياتة الدنيا ما تعا الدنيا ثم إلينا ما ج بما كنتم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا من السماء فاخترض به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرغ زخرفها وزينت وظن ألها أنهم غادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس لذلك نفصل الآيات لقومين يتفكرون والله يدعو إلى ذلك السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صحيفة 211 الذين أحسنوا الحسنَ وزيادة، ولا يرهاقون جههم قتراً ولا ذلة، ولا هٰيك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها، وترهقهم ذلة، ما لهم من ما من الله من عصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ما كانكم أنتم شركاؤكم فزيلنا بينهم وضل شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بلا شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكما غافل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهما كانوا يفترن والماء يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ما يدبر الأمر فسيقولون الله فهل أفلت التقوون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا ولال فأن تصرف كذا حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون والهلمين شركاءكم يبدأون خلق ثم يعيدوه ولنَهُ يبدأون خلق ثم يعيدوه فأن تفكون والهلمين شركاءكم يهدي إلى الحق ولنَهُ يهدي إلى الحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَّا لا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لكم كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعل وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله ولكن تصدق الذي بين يديه وتصدق الكتاب لا رمى فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسرة مثله ودعوا مني استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كَذَلِكَ كَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ تَرَى كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ وَلَا مِنَّا شَيْءٌ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ سُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إليك لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا يوما كانوا مهتدين وإما نرينك مع والذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا نرجعهم ثم الله شيد على ما يفعل ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسل قضي بينهم بالقس وهم لا يظلمون ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين وإلا أملك لنفسي ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجر إذا جاء أجلهم فلا يستأخيرن ساعتهم ولا يستغدون والأرئيتم إن ذاكم عذابه بيّة أو نهارا يستعجل منه المجرم إذا ما وضع آمان به الآن وقد قد كنتم به تستعجل ثم قيل الذين ظلموا عذاب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستمئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفكتت به وأساء الندمت لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقس وهم لا يظلمون إن لله في السناوات والأرض ألا إن الله, الله حق ولكن أكثرهم لا يعلم ويحي ويميت وإليه يا أيها الناس قد جاءتكم وعيظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين والمفضل يوم رحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقين فاجعلتم منه حرما وعلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وَمَا الظَّنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَمَا يَكُونُ فِي شَأْنِهِ وَمَا تَدْرِي مِنْهُ إِلَّا قُرْآنًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ 215 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتغون لهم البشر في العيات الدنيا وفي الآخرة لا تفديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العيسة لله جميعا هو السميع العلم ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من يدون الله شراكاء إن يتبعوا إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مؤصرا إن في ذلك لآيات للقوم يسمعون قالوا اتخذ الله لدى سبحانه هو لهما في السماوات وما في الآرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على, أتقولون على الله ما نتعلم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعهم في الدنيا ثم إلينا من رجعهم ثم نذيقهم العذب الشديد بما كانوا يكفرون وَأَذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي يُنذِرُكُمْ بِآيَةِ فعلى اللَّهِ فَتُوبُوا اللَّهِ ۖ وَلَا أَمْرَكُمْ وَشِرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَيْتَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةٌ ثُمَّ غُرِبُوا إِلَيَّ وَلَا تُغَيِّرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فانظروا كيف كان عاقبة المنزلين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قَبْلُ كَذَلِكَ كذلك نطبعوا على غلوب معتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملأه بآياتنا فالسكبر وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عيدنا قالوا إن هذا نسحر مبين قال موسى أتقول جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحر قالوا اجئتنا لترفيتنا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن بمؤمنين وقال فرعون بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم سألقوا ما أنتم فلما ألقوا قال موسى ما ان الله سيبطله ان الله لا يصح عمل المفسدين وان الله حق بكلماته ولو كره المجرمن. فما امن موسى ذرية من على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم وان فرعون لعالم في الارض وانه لمن المسرفين. وقال موسى يقم ان كنتم امنتم بالله فعلي توكلوا المسلمين فظاله على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فأوحينا إلى موسى وأخيه أنتم وآل قومكما بمصغ بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واغم الصلاة واشفر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليغذلوا عن سبيلك ربنا ضمس على أموالهم واشدد على واشدد على فلا يؤمنوا حتى قال قل أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجاوسنا ببني إسرائيل المحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبلا وكنت من المفسدين فاليوم ننذيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آيتنا لا وافل ولا قلبوء نبي إسرائيل مبؤا شقيما رزقناهم من الطيبات فما حتى جاءهم العلم إن ربك يضغي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات لي فتكون من الخاسر إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما أرى كشفنا عنهم عذب الخز في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ولينظروا ماذا بالسماوات والأرض وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل بأنتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذاك حقا علينا ننجي المؤمينين قل لله والناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعمد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعمد الله الذي يتوفاكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعد فإنك إذا من الظالمين وَإِمَّا يُنْسِكَكَ اللَّهُ يُضِرُّكَ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ صَلَاجَكُمْ حَقِّي فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ فَإِنَّمَا يَضِلُّ الإسلام كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه هنادير ومشير ونستو في ربكم ثم توبوا إليهم اتقوا ما حسنا إلى أجل مسمى ويبت كل الذي فو فوا وإما تولوا فإن أخاف عليكم عذاب يوم كبر إلى الله ما رجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدور rahum yastaḫfū min allā hin yastaḫşū allā hin yastaḫşū